لا <تصفيق> إله يرضى قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم Tá É God. قومي لو رجعنا لو I'm yeah. a stranger عليك الله جميل. عليك والله. فأراد أن يستلف من الأرض فأراد لن اطيقها <تصفيق> ورفونا و still after فَكَيْفَ أن يتفزهم من الأرض فأغرقنا وبالحق أنزلنا وبالحق أنزلنا وبالحق أنزلنا ما زال وما رسلناك إلا مبتدئ على الناس على والآمن به أو لا بنا لهم أولى. وندل الأزقان ولی oh, no. oh, no. لم يتكن ولده ولم يكن له في الملك ولم يكن له وريد من الظلم وكذره love